الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلهم وصلهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال المؤلف الرحيمه الله تعالى باب الصعي المكاتب أدونك مكاتبك شقاليسين تيذيب ومرقص حاوي شقاليسين تيسيب وبابي هاي اظن قليل <سؤال> الشقالي سي يسيو كتاباتي و خيو لو كتابيه بخل لا يري سيو او غودو ان مرقاس حوياان و في اداي بدل الكتابة و خن كدرو دونا فروع الرنتو كصاوبسوا كفرعي دونته ان شاء الله قال روحين لو تعالوا و خول و حدثني و خايي و رقمي مالك و انا قباله و خا سوغار انا قروبه بن زويل و سليمان بن يسار سئل ان لو يديه نمك وكاتب على نفسي نفتيس كيتابيه و علا ويلشيسا ثم ما تو ودنتي هل يسع بني مكاتبي كن لكتابيه ويلشيسو مشقين في كتابة ابيهم ابوه كتابديس سي اي أو ام او امس عمس اهميو وعوي دو ادم فقال وحيدن باليسعونا والشقيين في كتابه ابيهمي في اداه كتابه ابيهم بهد مرقاسا ويهن كتابدي كتابديسي سا ولا يودعوا لقد جمعي عن مخغوقا للموت تابيهما بهد جيردي سمرقاشي اون وخبا ها hal kaasi mar qas waxaa weeyaan wuxu ka waxa la weydiiyo urwa bin Zuweiro ee Sulaymaan bin Yasar wal waxa korantii nimba la kitabay wiilal uu dhalayna walala kitabayoo waay laba walala kitabayii kadibna yagoon kitabada iska bixin boo dhintay kitabada yagoon iska bixin ayaba nafto ka baxdayba oo shaqada murxay qabsana وحي إلا أولا هذا بحينيان سأوحروبان وحي إلا أهيم وحي إلا أولا هذا بحينيان وشقينيان سأوحروبان وعي قال مالي بحر رحيمه الله تعالى وإن كانوا صغارا كواية ذيرها ديهين ووينين لا يطيقوا الصعي عن شقد أعوذهم لم ينتظر لسج ما يبههم يقع أن يكبروا إلا ويناذا وكان رقيقا الضمؤ النقني للسيد ابيهم اباه السيد السيدسي ان ان يكون المخاطب المخاطب من يهمه اميانه ترك كتي كتب مرقس حويا ما شيء ادى به عنهم ما شيء ادى رغم بحنيه بهم ناغه عن حقهم عنهم حقوهم حقو نجومهم مرقس حويا يعني قدر كوغي نجومكم وقدر يليي بخليه وهي بخليه وياه نجومهم قيبه له لاها إلا إلا إلى أي أن يتكلفوا قلت اسكو كلفايا قصص يا شقراء أي وذيا معناه فان كان هذويا فيما تركوا حوكتي ما شيء يؤدى عنه لربحني ودي ذلك عنه فإن كان هذو كسرنيا فيما شيء تركوا كتي ما شيء يؤدى لربحني عنهم غودا ودي ذلك عنهم قال الربحني عنهم غوغان وتركوا على حالهم حالتودا سدا سالي تيجيان حتى يبلغوا الصعيا الى قان غاريان hayan adu hadii ay gudaan marqaati taqwo ay xorobaayaan meel ujeeddo hadii kulweyna raqo aqoomeyn qolamaligu xurisan muqaatab muqaatabka oo ay kuun waanay marqa muqaatabka dambeyntii na gaarin macna waxa leeyahay marqa hadii ay murqa waawayeen iyada waan tumanaya way shaqeynayaan saa ay qataabada iska bixiyaan laakin hadii ayna waawayeen maxalan marqa dad waawayeen ahaayen waxay sameynayaan yaan intay sugayay intay waweenaan ayaa laga sugmayaa ee adoomay u noqonayaan aabaha sidkiisi illaa inuu mukaatib ku katri xoolo mooyane xoolo laga bixiyaa aduu katago ويموت لمنية ويترك كتغي مارا حوله ليس ورقص حول من في حولها وفاء أوفن ما هو وفاء الكتابة له كتابة أوفن تذي ويترك ولدا المناء كتغي معه من عيسى في كتابة الكتابة, الكتابة سكسغن وأم ولد إيا أم ولده فأرادت أيضا أم ولده أم ولده أن تصعى عليهم إلى المرقى صحويا أن, أن تصعى إن المركة سحوة يمشق إيسا عليهم دشونا إنه يدفع والورديب إليها حقها المال حولها والورديب إذا كان المركة يتحي معمونة من لقاء من الكرام على ذلك كان لقاء من الكرام قوية أبوذيسنا على الصعي شقض أبوذيسهم وإن لم تكن أضيناهم قوية من أبوذيس على الصعي شقض عن أبوذهم ولا معمونة أن لقونا أمانهم على المال المركة لم soo ballaasi ma وحبة waxba liisana xulaw waxa laga simaayo waraajacwayno qonhiye iyada iyo waldiil muktasabi raqiiqan adduume qonriyan siyiidil muktasabi maxaatoqeed intii sayidkiisa taasna waxa waya sheekhu xulayay rahimahu allah ta'ala hadii uu markaa doonki muktasabka u dhinso xoolayadno ka togo laakiin aan bixin kari wixid lagu laha oo oo mowqoday iyo hooyadina uu ka tagay hooyadooda ilmihiisa uu dhalay maciyaalkii uu dhalay hooyadood ba waxay damacdeen inay u shaqeeyso maal ka walu dhibi wa inta yar uu ka tagayo isagu iyada aska haysan waa laba shaqo hadii la helo shardi hore waa in la hela koow inuu mar qasuxa wayan lagu aamini karo hayaa si حبينا عام من aaminayna hayn shaqanayna aawadeen waxaa xalayda aha wa laf uu wanashruu ghayru muratabayn balaaqada wa laf uu wanashruu ghayru muratab marka hadii ayna shaqanayna aaminayna ahayn waxa la simaayo iyada iyo ciyaalkeeduna adoonay noqonayaa sayyaha muqaddas waxa wayan اذا كاثب القوم قوم فرخي كتابيان اذا كاثب القوم جميعا اذا كاثب القوم سوقومديو yeah. اذا كاثب القوم قوم فرخي كتابيان جميعا اي جمع جمع اي كتابيان كتابته قوم بمعنى جميع بمعنى جمع وياه جمع جمع اي كتابيان كتابته واحده كليا ولا الرحيم بينهم قرامنا إن البحث وضع أحين فعجز بعضهم بركوضوا كلوايو وصعى بعضهم بركوضوا شقيهو حتى أعتقوا جميعا لما يحروبان فإن الذين كوي صعوا شقيهو شقضوا أرضي يرجعون وحيدبوا قلنا قليان على الذين كوي عجزوا عاجسي بحصة ما شيقيتي أدوا أي أدو كبحي عنهم حقوقا لأن بعضهم بركوض حملاءهم كافين ويلكييه عن بعض من بركاكالي يسألنا و مسأله ان صومله باو الحمالتي والقضاعه باوكي ايو بركاس حويه علاقه اي باسمي و ظهير وهو حويان دور 12 من بالو و كتابه حمركليه شمبا اودي 15000 كتابه شمبا اودي كتابه متنم باو شمبا شقدي اودي 13000 وي اودي كلو وايين 13000 ايغا مره اودي وخلا 12000 بخيي oo yadhamna ka waran oo ta diyoobad marka loo faayiday loo faayidaad helaysin koowaad xoroobaysin labaad waxa dhacaysa marka saxawayaan qaybtii 500 ee qolada 500 nin ee waxa kaloo لكن adey jira hadha yugna haddii santa kun keenan anagu shanteeda 15 kun si wadabixmeeyno adoomay wadanoqonaya barkoodna ma xurubayo barkoodna markaa ma adoomo noqonaya wees waxa isku xidhan yihiin ama adoomay wadanoqonayaan ama xurbe wadanoqonayaan waa mutalaazimaan mana kala jiri karo indaa asxaaga sheekh rahimahu بابو حبابي عتقول مكاتب يا دونكا مكاتب خلد خلديمديسا ما عليه و هي لاغونها قبل محلجي وختي و وقفتي انت وانا gaarin ابدونكي با و خا دعداي و خا لو قبتي مثلان لبسنو شنق شنتاقنا لبد سنه كبخي با لاغييري و خا دحدي مرق دور دبال جبهه و قائمة شحاط بوكو صوقة قائمة مركا وصوشا قائصة أبنسو دوني عسا ما جموحي ومسكو ولا كاني كد من مركا ووو بحيي محروبية مثلا مضى السنة مركا قمعدان بحروبية هذه المسارة تاصل بها في الهضة ويحي اللهم استعاموا عليه التكلان يحدثني ماليكم بعضي ورقمي انه سمعوا مقله ربي عتا ابن ابي عبد الرحمن بن مغلي وغيره <تصفيق> annal mukataba mundiga isa mukataban kaliya maalba ku jirta annal mukataba misal ann mukataban ha waa nusa khabarka dowxay dhigan annal mukataba alku dar qashaa waligaa fiican yahay malqa maareefada iyo majalada haddana jira waa fiican meeshan wayeem xawqido iyadoo ورغم يعانو كم غير كينو كم مغلي يتكلمون يوشيغي أن مكاتب أدوان مكاتبه كان أصونا للفرافصة أن مكاتب المركز يحوي مكاتبه أصونا للفرافصة من عمره ننكس فرافصة من عمره إله ننكس مركز الحنفي وأنه ننكس يحوي عرضه وبندي عليه دشيسة على المكاتب ويها وأنه ننكس فرافصة لإله arabu bandigay alayhi murqas xawayan qodon fiisimukaatabka an yidfu ilayl wuso dhibo jamee amaashay dhamaanti alayhi dushiisal uleeyadonka oo min kitaabati kitaabadiisa faa al-farafisab bin umayr halka waxaanu ka hadalay wane oo min kan loo منك mukaatabka ahaa arabu bandigay alayhi farafisab bin umayr ninki ان ينصف عينو ديبه الى حقي سجميع عما شى دمانت عليه دوشيسا من كتابتي كتابديسا فابل فرافسه تبديلي فابل مكاتبو مكاتلتي مروان بن الحكم وهو امروان المدينة مدين مدينه, مدينة مدحونكا فذكر ذلك الله ارنغاسو شيغي فدعا امر وويري الفرافسه فرافس افرافسا من كل به جري فقال الله ذلك, ذلك ارنغاسو كلا اللي فأبا أود دي ذي من خاف رافيسه فأمر أمروان بأمرين بذلك, بذلك المالي مالك عيسك أن يقبض إلا قادم من المكاتب المكاتب كالله يقادم فيوضع الله عليه فيوضع الله عليه في بيت المالي بيت المالي بانقق الإسلام وقال للمكاتب أدوانك مكاتبك كان يحكي يري إذهبني أو إسكتك فقد عطلت تواب حروضي إه فلما أرغى ذلك المالك ورقال فرافيسة أن يقبض المال حول إسكتك و حويا مسالهو معناه مساله دي بو كساوسنت هي فرافستان كان لييدهو وايه مره خلاص امرني من كان او باب القراءه في الصبح في كتاب السلامورك اللي مريني ايام فرافستان مره سوامرك فرافستان كان كان لييدهو ماركاس فانا ما مياه الله كسر لي وآيح وسألة الصمينية ما يقولون فرافصة لي مصاف لأمرقى عند اهل اللغة قولوا اللغويين إي محدثين تواحسكوا وفقصيهم إلا إلاه سلام هذا النوع قرآن ما يقولون جدا إن الله فضحيه وفرافصة الله إلاه وفعلاً فرون الله فضحيه تضمرا لكسر ليه عند اللغويين والمحدثين واسدة ابن حبيب المالك ما يقولون araba hadaw arax min araba oo magaciisaba faraafisa la ilaado ilaahay dhalku saaro faadawarba lagadigu kulaya oo faraafisa la dhimi maaye faraafisa la dhimi bulaya ilaa لازم لها إن فأذا هو الليل القدوية تطمع لكسدية ومحاضره فرافسة إلا لما نموه يعني لوان إنه وامر كفرافسة بين الأحوس أي حجاج بين لفرافسة لوان نموه يعني لوان إن كل يصف يعني سياقب سوق فرافسة بين amdal shirqa kalaatan oo kamidii kan haday noolaayay ibnu umayrkii faadho horumalo gudbiirta dowlad ka kasil laakin nuqawiyintu waxay jiraan hala fadhxiya ta horo faraafisa la yatimnaa halka kasilida mar hadii uu xurqaay kitab keen u gudigaasna ya ibnu xabiib almaliki wuxuu ay wataa maskaxan halkaas saafayd haddaba nin kaasoo xuraha adoon mukaataba adoon oo wuxuu ku orka iyo waxa weenya waxa Allah wixii aad u lahayd ka professor bin umar dibti lo yiraah al-hanifi waxa lagu yiri sida sameey u diiday mar waan dewaan nu mas'uul ila yeen oo hukuma wuxuu yiri waaye bal waxa ka bedin waydaba yeen wuxuu wax samay saado xurbaatoor iska socob yirgabi galgabar maal kale uu noqotsay damgii islaamka geeyay bu yiri tani waxa uu qasabtay inuu gaaro dhambay. Waa ay. Salaaninkaa min kaa min kaa oo dhan oo ninka la raqmiisaan oo aad u taradso moog. Halkaa. Wani kaa la raqanowdi inay wadiir buu kugu dhigay moogta. Xogayba bal kugu dhigay. In daaradaas waxaan isoo xilaf kooda oo wuxuu yahay xurimada abdon karimo waxay ku xidhan tahay wixii inuu bixiyo mise muddi loo qofinay gaado wixii inuu bixiyo qalaamali wuxuu yiri waxa uu ku yiri waxa uu ku yiri Allahu ta'ala al-amru amru qalaamajd tamu ila kunis al-amru amru indana anagaa ها اللهم صل عليه سيدنا العمل المكافس او دون مكافس اذا مرخوب دхии جميع ما شيء dhamaanti aray duushisaa oo min nujumihi waxyaalihi qaybihiisa min nujumihi waa macna قبل lagu laha nujumku waa qadxooyinka lagu laha ولم maxilli ah waqtigoodu gaarib jahaas dhali ka warqaso bananaan tahay walaw iyo kulni sayidiis sidkii وذلك أرنكاسي أحواليا وحقوب على أنه يضع وكدد جنيا عن المكاتب أضع ومكاتبك بذلك أرنكاسي أرنكاسي, أرنكاسي بحين توحي بحين كل شرق شرق الأماني وكدد جن أو خدمة الشقة كسا أو صفر السفر كسا لأنه الله تعطي الممرة الميس الميسو عطاقة ترغى الجنين من المرقاس أحواليا وعليه دوشيه سنوية والحال عليه دوشيه سيضاء بقية غيب ومرقيا أضاني معه والحال عليه دوشي سعي طعي بقية قيب حقي قوم الرقين أضواني معه ولا تتم ممتن ميسر ميسو حرمته حرمديس ولا تجوسم مرب النار شهادته شهاد ريسو. ولا يجيب من واجبيه بيرافه نحركيس ولا أشباه هذا من أمره آه الله أستعى وعليه الله ولا أشباه هذا من أمره ولا أشباه هذا عرنة وحشبه هنا مجد رؤوا من أمريا مرفيسة كاملة ولا ينبغي لسيده سيد كيسان مرقى ومحبانا يشترد علينا وشرده خدمة تنشاقه بعد عتاقته انتوا حرابي كذب مسألة المركز مسألة لإسقوة فخصية المعح ومسألة مضغية ضوط بدل وكدوها قموية oh wa haqaba amarka saxow aya ay ma badane inu xorooday in bay qabaan waxaan ku xoroowey leeyahay waqtiga inuu gaaro laakiin sidii ragii hawo asadum seen barxun laa umada bana ay qabaan oo loo badanyahay allahum sallahu alayhi wa sallam mas'alada amarka saxow aya رواياتك الله يمام أحمد لك ورية وبركرة خطله كبير يبع جلتاه وإنه كأقبل السيد اللي يزمك معها لكن مذهب كحنا بلده مذهب كالشافي يده مذهب كمالك يده سنة قضى يمام مالك الناشة قوية ومدخص يد الله بضنيهات الله يسوه قال مالك الحرى رحمه الله تعالى في muqaatan iyo muqaato oo mar dahan u samayn mar dahan u shadiidimaad u adag feerada uu doonayo in uu diibo nojumo waxa weeyaan qaybahi lagu lahayay kitaabadii lagu lahaa kullaha dhabaantidiisa siidiseedkiisa la ayeyaris toow inuu dakhlo warsoo waxa weeyaan ولا يسمعهم ليس الى ان يكتب كتابي ليس ولا لد علمهم ولم يسوسوا الماضي قال ما وحو ذلك قال قاسي جايس انه بني هي لا تتم بذلك انا قال تتم لا يكمل سير بسبب ذلك حرمته حرمتي سان كدميست من وتجوز شهادته وين بنانته ويجوز اعتراف اعتراف سيقضى سن بنانته بناش وقط على ومن ديون الناس قد قديمه هو تجوز حكمه بنان ووصيته وليس لسيده سيدك ما يشكه دينه ونصناني أن يبعى أن يؤبع أنه يديد ذلك أرنك عليه أبضى أنك يديده بأن يقول إله إله إله فرقا مني بماله حواله يقلب حسنة يا أيه أمين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <السيد نتير> أنت نحلم برقلاء حدو سيده أما يقلب حسنة أبيها ناري أرواحك بحوال دهية جوك أرنسل السيد ماتيد آه نسأل الله يعني من بهذه المتحدة يدلق هذا وكاذي اللهم أسأل الله <صعه> عليه التقلان حدما هل كان يحب ولا ashbah هذا من أمره halka hore wala taju miraas oo dhalkiisu walaa juuma waajibayo miraas oo dhalkiisu yaacna mar hado adooniba ay ku hadhay xurmo male oo markaa shahaadadiisa la aqbali ma markatiis oo dhalkiisu ma marban banaana markaa wala ashbah hada iyada adna waxa baahana kamid ma aha min amrhi umurhiisa arinta la Abdonkii mukhaatirka oo xanuusay, shan kun baan lagu kitabay. Markuu xanuusay inuu dhinto ka baqay oo shan tiin buu dhiibayay iska iga qabso gudaha. Wuu qaatay u furna xabaa hadii laakiin bulshadaa aad kuuntay waxaan sheeginaa hadduu isaga wuxuu la kitabaysan isagu dhalaaladu jiro waxa digantaa xasaas arunta asmaan qow xawisay isku moodi karaa wadiidi karo waa ay xurmodiisa ugu dhamaysimaysan marqaatiisa la aqbalaya ixtiraafiis la aqbalanaya ayaa marqaala aqbalaya dadbaaralkiis abanaan wakaa قورن خوروبيه ماركا المهاس بعدا موتابي المغاصفرويه بعد الموت نلخو دي تكتي خوروبيه طابو ميراث المكاتبي الظن كمكاتفكا دخل في سو بابيه ايداعتا ق ماركو خوروبو امم فلكاي كلو حمصومنا باب القضاء في المكاتبي باب خاص marka halkaas waxay jiraan qadoonka mukaawadabka hadii uuna mulkisaneen bay jiraaayeen cunumada qayba kamida wixii lagu و hadii uuna waxaan dakhli ma laan dakhli ma lahayn oo musaadu waxa isku haya shanku ma mid la qitaabi shan tiiba wax ayaa laakiin waxaanu ma bixinay hadoonu horti shanta waxba ka haylinba dakhli maayo waxba isan la walla qaynut mid wehedo waxna madhxlayaa hal riyaaladu ku harsan yihiin waxna dhaxlin ma la dhaxlin ma yihiin umar waxaaba lagu wadi sayid bin safit abdullah bin umar ayisha umusnana umar wadul aid shayfi ila umr thawr qasa lagu wadi al imam saeed bin usayb sayidu tabeeyin iyo shurayh iyo zuhri kharagaasna waxay iraheem iyana sidaas bay qaban حديث بينه الدليل الشليم المكاتب وعبد ما بقي عليه درهم أدون كمكاتب كي يقيل بيلي وأدون هل درهم انت مكوارتين يعني مازل والله عزيبا شوالسكو هيا نعمقنا صلى الله عليه وسلم وحكوية لمركى عطاب واسيس حابي الذي درهم الكاتب ومكاتب فهو حق به حتى يقضي كتابته waqeer markaas waxa weeyaan qof iyo adoon muqaatab kitaabeyaa isaga uu xaq la adoonka muqaatabka ah ilaa waa waanta ilaa inta murkaab kitaabada dib xinaayo waa sida ana waxa qayb ka mid ah waxeeneeyay maay sidan waxa weeyaan nusayil nusayil subhanahu ما mar qowd dhaxli waan la dhaxli baa ilaa yeehiin mas'alada ibn qudamah al hanbali wa magnuu uu ku soo noqliyee mujallad kamar qas xuwa yaan allahumustaan sagaalad safhada 420 yi iyo 40 baabo mar xamirada muqatisada muqatisada dhaxlkiisa baabiyada ata qabir qaxroobo waxa dad sanay maalikum baabii warxameeynaa balaq waxa soo gaadana بلاغات خسي ويهان وسعيد بن مصيب ايوم القاص حويان كوولن يا سويله مكاتب عبدون مكاتب او كان بين الرجلين لما نمو دخايا فاتقو خوري احدهما ميد كون نسيب فما فعل مكاتوبا ودنسي كعبد في مكاتوبك وترك مالهم حوله او كتغي كفير القفر بهن فقالو حويري اي ايردي سعيد بن مصيب قالوا كويس ساقه يؤدى ولا ولا سين الى لذيك تماسك بكتابتي كتابدي سحيستي لذيك ولا سين بقي وหาร الله ويسغا سمي يقتصمان وي بقي يفصمان با مالك ما بقي وخصو حرم المالكا بسويتيس لا كان شاء ها هذه مسألة بسيطه مساله محوريه يا شيخ ها ا حضيقه الضوء مخاطبه ايا لمان ان با mid ba u xiriir aanu u ninyo haw waan ku naxariisan oo waan ku xurayba degiga gala maxaa soo horiday ila shaq ku baluu kitabee shan ta kuna lagu kitabeeyeen hadan waxa la sameeyay inuu taakee baa labadoodii 2500 iyo 3500 la siinay waxa sawir ifa kan isagu xurriyada nasiinkiisa malee ka tabay taawada dheesina hay waxa sawirba todoba kun iyo 3500 somo si isla kan shaaw qaar waxina uu la wuxuu leeyahay qalaamiga xulida ka tabal mukaatabo donka mukaat ila ka tabal mukaatabu faacaqa ila ka tabal maku waxa wayan qataabayal mukaatabo donka ila qataabayo faacaqo xarumo feenabaayadisa waxa dakhleya awr naasi dadka ugu dhow yooma malin ee feenaba ayayristo lanaasi biman kaataba oo mid rajali kamid ayooma malintii ugu fiil muqaato oo dhan muqaato ka laasaday mid waladin oo markaa ilma ah oo cabsada magaraaba halka markaa saxa waya sheekh ruhiyo allah ta'ala wuxuu sheegayaa abdonki muqaatob ka aha ee waana siday madaxa fagtii ay qabaan jumuur ru ulamaana ay qabaan babo fi mirath walai min kusoomarlay min ragalna wuxuu qeydaya dunarku walaha waxba kuma dhaxlaan ila qofkii xoreeyay mooyaan somal ha tumar xuliyagu waxa weeyaan wala waxba kuma dhaxlaan ila ciday xoreeyay mooyaan si kala waxba kuma dhaxlaan kuma أما عده يقول كتابيان باسي كتابي, كتابي. وانسلها مرافطيها جمهورها العلماء القوان رواية لأكمل قول الفرع حليها جرا هي رواية ما محمد لقول لي ومرخى ضعيف وشاذاء مرخى واحد بحلي أقربهم إلى السيد يوم وفاة المكاتب السيد لقفك أقول له ما نقول أنت مرخى صحاوي يا مكاتب. قال مالك الحر الرحيم والله تعالى إذا كاتب مرخ كتابي المكاتب ومكاتب كي مرخى فاعتقه الحروب إذا كاتب مرقه كتابه مرقه المكاتب مكاتب مكاتب مكاتب صحي إذا كاتب مرقه كتابه مرقه المكاتب أبدوهم كمكاتب كهامركة فاعتق مرقه الحروب فإنما يرثه وحد أحلي أولى الناس يقف كدسك وقره وأب من ضده كاتبه كتابه ومن الرجال الرجال يوم المال su fiye markaaloo ofsaday markaal muqaatabood muqaatabkiinu waladiin oo marqaas xawelayaan ciyaal ah aw ama si caasabtin qaraaba amarka yani qofka ugu dhow intaas waa bayaani waxa cadeeyeenaysa ciddu ugu dhow qol amaarigu xiriir wahaada eedda noqday fi kulli man qof dhamaanti wahaada kaasu waxa ku sugan yahay eedda noqday fi kulli man qof dhamaanti oo u tiqala xuray inuu ma قاب مين اعتقه قدي حريسي اه من من اعتقه قدي حريسي ومن ولد عمياله او عصبته المقربو من رجاله كمد يوم ما ان يموتو اعتقو كل حريمانو بعد أن يعتق انتو حروبي بعد ان يعتق انتو حروبي كديب waa cida ugu dhow isaga sayidii hadduu jooga sayidka dakhliya marka ugu dhow qaraabo ahaan sayidka cidaasaa wa ay qaalammaar iyo wuxuu dhigay waxa uu u soo qoray in isla tilwaladii ilmaha oo kala beamidii ila koortii wajirka dhammaan mar kale qoray qoronto weedaan qoronto kale ah hal mar kale macnaheedu in lam yahaynaa dhuna ahay weya leh xadin qof oo minu yaa kamid walad oo mahdunaa sunaan oo ka taawugta bay awdon killa kitabay il maw isaw dhalo lala kitabay hadu meesha joogin awu wili duwaadada la dhale fi kitabati xaaladda عليه kitabada ku sugnaa dhaxdeeda la dhale awu ka tabo aleemu kitabee fimma qara akhra kuwa u dhinsay xadum midkood wuu taraqax maalan xoolu ka tagay addi udii walaga bixin ana waxa googa jameec maashay dhamaanti calim duushooda min kitabatiin kitabadooda wa ataqway xuroobayaan wa kaana fadl walaal isaga saxo shann oo walala ah ayaa la kitaabay shan tiin ee walaalaha aha mid baan wiil leh oo wiilkaas markii la kitaabeen ayuu joogay oo kitaabadu waa qayb kamid ahaa ama maayee markan kitaabada uu ku dhaxsoonaa inta uu kitaabaysnaa uu dhintay yaa ayuu qasan jira inta uu kitaabaysnaa uu waxa dhintay aabihiisi ayaa dhintay marqa. hadaba waxa weeyaan haduu ka tago xoolo. xoolahaas marqa waxaa lagaga bixinay 5 nin لكن walaahi ma leh waxa haddii intaanoo dheer mas'alada oo ka waran hadii faa'axsigeedana oo la xoola in aanay ka awla ka tageen laba aanu kala qaadana iyagu hadday shaqalil karaan oo اللهم صل على اخوان قال مالي وحر والاخوات نبنك ولااله ففي كتابه كتابه كوذا سغن شنو ولاه الكتابي بمنزله الولد المهم بمنزله الولد حل الباسكي سوكله تاغي هين وننكه يمي سوكله مته انبي ملخاس لمي ديين اذا كنت ملخا الكتابيه جميع ادمانته ملخيه كتابه واحده وحلقه فوق المعن نسيه بمنزله الولد اساسهولين وايه ولم يكن لاحد رفضوا اسنا من او من هي كامله ولدهم ال ما او تلم يخاضون قص ونان لا احد يقفهم ياكم من ولد علم او يريد ولد علم مرقام كات او مرقام عليهم دشودا كات او او كتباي عليهم ايغاو لا كاتباي او اما سوليدو يا لا قلا وينو جوغي في كتابتي في حال كتابتي مرقام او او اما عليهم وهو كتابي مرقى ويطل الشاني لا كوالا كتابي يقل لفتو ذا فإن الإخوة والالوه يتوارثون مليلية يتوارثون مليلتا او كاتب علي محاكم حياة او هلكم مياة محبا حدثون مليلتا فإن الإخوة يتوارثون سامري يا؟ مدير يا؟ تفضل فإن الاخوة تولوا يتوارثون ويصلح لي الامر فإن الاخوة تولوا يتوارثون ويصلح لي فان كان هبوا اسمنا المرقه هل كان سوى قال المرقه من يا oo wili doona dhalay fiigtaabti waqtiga uu ka saamada ku suuna oo ka tabacareemuu kitaabiyi sinnaha halka walaasriya hadu midku sinnaha halka halkaas soo galay saamada sinnaha halka ay soo walaas soo muqaaxaduhu midkuud walaalina isku midow soo raka maalka xulow ka tago u diya walaal gaabixin maalka aanu xaqooga dhammaan maashay dhamaantii calaamada way berkoob waxa kale ka filayeen waxa taqay xurumo ayaan dadanbaantood wa kaano falanqay maali maalka inta soo hadhayna wuxuu u sugnaaday dawladdu wiisa duunay xoti walaali waxba kumaalay waya wasi dhalhalkiyo wala uylkaga u jiro dawladka ma soo galayna walaal ka wacso uylkaga waa faruusumaa al fardu joobasho الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالا ودي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته ونصف سيب بذيين أن يهدوا ويقولوا ليس وسمعوا مسؤولين كبركون محاقة وحيد لقيا مرقى مرقى وضعن باشع يضعن يعني وحيد لقيا مرقاس مسألاء مرقى, مرقى وحيد لقيا يعني قال مالك الحويل والإخوة في الكتابة بمزيلة الولد إذا كتبوا جميعا كتابة واحدة إذا لم يكن لأحدهم منهم لأحد منهم ولدوا ولد ولد في كتابته أو كاتب عليهم فانه الإخوة يتوارثون فامكان لاحد منهم ولد ولد في ان كان لاحد منهم ولد وورث في كتابتي او كاتبه عليه سمحركه احدهم وترك مالا هلكاس اسوودعيا وورخو نسخه بدلا نسخه ولبا سنه مرخصو ويان نسخه هنديا بدلنا لو ضاوبو في نسخه في مصر يا ايي بدل ناس ووغو ايا اسينا هدا لو haddii soo ay ku furayso ka duwan yahay baabu shardi shardi u baahiyay filimka taa muqaatab ka dhaxdiisan yaacni baabu shardi shardi baawya filimka taa oo muqaatab waxa shardiyo yaacni kutaawada markuu adaa ninkii sayid wax ka taabeen yahay haduu shardiyo waananku ka taabey ba shardi داو شرب شرب وداو ياشرب يو في المقاتل مقاتل كدحديس هذه حدثني مالك ويورهم في رجلن من كو كاتب كتابي عبدودون فيسا كاتبيه بيد حابو كتابي او رقيش دو كتابيه واشتر عليه مرخص وشط دي واشتر دو في كتابتي مع كتابتي, كتابتي سبب وقبه سفروا السفر بشط دي من الهبل ويناد وحا ويا ايو سافروا او خدمة خدمه مرخصه مذان واين ادي شقيس وان كتاويي صوم بي لووم ادي شقيدي او كل شيء شيء قصه ومن ذلك اكو مذ السما ومغعبي باسم مغييسه وكمغعابي واين كل, كل ذلك كا ضمانت كل شيء شيء كسمي ذلك شروطها كميده او سما ومغعبي سيدكو باسم مغييسه وكمغعابي ثم قوية وأوضى مكاتب أدنك مكاتبك على أداء لجومه إن بينت كتابة يقول لها إنو بحيو كلها دمان تيد قبل محلها وقت قيد أم قاريم قال مالي بحيو يري إذا أدام أخو بذوء بالتاكور يعني مسألة حتى جواب كيدو وصول سعداء لكن مسألة عوان حام بيتاه روطة الله qala maali gu xiro waxa noqonaysa oo khidmataan bu u sharxiyo daxiiyo شيء bu u sharxiyo in kula soo yeeshay ka soo midaaray ka akmid oo samaa u magacaabay sayidku bi ismiin magii ciisan uu ku magacaabay suma qawiyanka ka tabo doonka ka tabka oo awooday ala adaimu ala adai nujumuhu inuu gudoo markaas xawayaan kitaabadiisi kullaha kullaha dhamantid qabla kitaabade lagu laa majmuu ku waa u qaad loo هذا majmuu macna هذا leh daa kullaha dhammaantid waa calayd hada shartu shartigaana duushiisoo yahay atag hoortu wuxuu horobayaa shartigu ama ayu haa fi amiyunu oo filnaa kanoo horobayaa mar hado bixiyo inna muslimaha toorka baab ku baabisanayee hadii baabu cidqul fa tamad xurmatu xurmidiisa dhamaysmiisloobay dhamaysmiismiisa wa nazara wala fiirin ila maashay sharuudawu shardiisidku cali yahdo qadushiisaa ama min khidmata shaqaa aw safar ma wa asha zalika an qawihil jaba wa mimaki kimida yu'alijuhu aw mimawsiisumida yu'alijuhu u wadwadayo huwa mukatabku bi nafsihi sala laftiisoo fa zalika kaasim mawdu'un anhu ma laga dhaafay sala laga دا ورا حرويه ليس لسيدي سيدكي سنما سنه فيه مرق هذه شيء ان وخبا سيدكي سنه وخبا كول وما شيء كان هذا من الحكم خنيديا يا حاضر ضحيه باقه قون من خدي من كان من او كسوتين من مندي اسقم من من كل اللهم ساعد والحق قد يعتريه صوت تعبير وما كان مرقى صحياء هذا أو من ضحيات أضحياء أو كصوة أح أرض حدي أو شيء شيء شيء يؤديه بحليه فإنما هو يسأل بمنزلة الدنانير الدنانير معنى الذهب أو الدراهيم الدراهيمة في الضدي معنى في الضدي مرقى ورؤوا مرقى كتابي إيا الذهب تو كتابي ومنزل ذي سيالنا يقوموا على قيميني يقوم ووالقيمين مرقا ذلك شرقياس عليه على المكاتب مكاتب الدشي سالو قيمين ويه مرقا معنوجومي نقوم ووالقيمين ذلك رنكه عليه شرقيا معنوي ذلك استشارركا لو علين عليه على المكاتب فيدفعه ديليا معنوجومي وخديليا ماخ سوويهم يعني كتابدي سمعيدان ولا يتقم خربويه حتى يسعى لا وذيبن ذلك كما نجومه هذا بالك هو ويا مساله وكتوم خا مساله وكتوم مساله وكتوم waxay tahay عبدونتي حد لو شقيه مارقاس خا ويان شروط و خيش شقاه و خيش شقاه وكدخايا مارقو و خيش كبхиيو شنقرو كتابا ايي ما الذي bu safar baad baa noqonaysa oo u shaqay qantiisa shaqay oo ka qabanay baad baa noqonayaa maxaa sax noqonayaa mas'alada hadduu arad baxo kala wshad iyo ama shay ugu gudayo marka oo maal ka ekeen mislan waxu u shaqay inta uu ku qoray inta uu sir shaqo wana raacso mas'alada iyada marka sax weeyaan balka warxan mas'aladu waa saxbuleeyad oo waxay sanqun umur kaas xawayaan in allahu subhanahu wa ta'ala iyo markaas waxa uu wiliyan inad go'i kaato go'an waxaan dhahaynaa kitaabadu la socda Abu Sheikh leeyahay oo aanu kitaabadii un kamide sharci ka baxsan ma biley haduu yiraahdo waxaan ka arqaba bisarofo saas weeyaa saas ku wadashay xaq uu xubinow tacana walaakaana wixii ahaade markaas maasiir hadda min daxilatoon fiyo oo kaswatin ama rubah oo shay in si uu adii seeto u gudayo shay uu qabanyo oo shaqeynaya ma waashay uu gudayo kitaabaahan taanaba waa uu shay gaasi bimaanzilada naaniil wadaraahim dirahmiyadiinaar muxaat xuduusisa qiyamada loogu daray aktaabada macnaha aktaabadaa loogu xisaabinayaa walaa qiyamkaas samaynay siday dfsawo marxaaw dhiibi oo sayid ku dhiibi wixii damiir qasiid ku celi macnuhu jumhi iyada la lacaa marxaas xawayan kitaabadiisi walaa yaacsi qulmara xoroobayoon hatta ay guu iyadiga oo qashantii ku wada wada ilaad bixiso muxlooyisid in la fardamule somal haa maxa kan kuriyad hadduu mar qasxawayaan shardi waa aqdiga mughtadis wuxuu ka sanayaa halagiyaaba inuu wadanka loo safado lacagta kasoo qaadigaas uragala Soomaa musharriixyadaas waa baad la saw kulli aqdigu wuxuu ka sanayaa inuu qofku marka subax wanaas waa shardi faasid uu noqonayaa marka xashatiyasi waxa kaloo shardiya nabida marka subax weeyaan waxa قالتي قال ما وقال ايمد ويلي واي نقد سعيد بن عثمان الدارمي على الكافر العنيد بشل المهنسي اوكي كتاب كتاب مهم انجل بق طابعين اللهم صل على سيدنا محمد ما له من قناه قال ما يروح ويلي رب الله بالله يتغان قال المالك حويد الأمر أمرك المجد تموع لك كنا سياحي عليه الدشيسة عندنا أكثر يضع نقرها المدينة الذي أمرك سوى الاختلاف خلافة ونكسونين أمر فيها أمرك الحديثة وحويا أن المكاتبة عبد الضوم منزلة متاغيهي أبضان كاسو أعتقه سيده سيد كيسو حضيه بعد خدمته عشر سنين طوان سنين تشقيه فإذا هلك سيده سيد كيسي مرخول الذي سيد كاسو أعتقه حضيه قبل عشر سنين طوان سنة كهر فإنما بقي وحي كهر عليه دشيس من خدمته قديسة لورثة وصناده وكان ولاؤه وليس للذيك وصناده عقد قلتي أتقه حضيين تيسا ولولده إلى علمه او نرجاع رنكه كميده او الى عصفه تمام قرابده كميده واي مساله لنا وحويا كان الشيخ رحمه الله تعالى هو كذا هد ليا وحويا ابون كمكاتفكا وخلميديا حقته ابون سيد كو خري او كتابدني وا وحويا خرب ان aqdon u xulimidi ay sayid si soo xoray inta 10 sano uu shaqeynayo dabadeed bimaana xalqa saydahu udqahu ala khidmati 10 sanayn yaanu hukuuri waxan ku xoreynaya 10 sano markaa ay shaqeeyso midba ka qasmin insha Allah waxaan si xidonaasena ka qasmin elk sayid aqdonkaagi oo waxad ورق كما يتسجل وكذا يحضر القبع المملكة تتكهّ لأ Leuten يتسجل رقفة مدى comَن ورقة المالكين. مدى مدى مدى مدىd. المملكة بأساند. ت Blair Raab. ومن الذي حصل الاكسابة مدى؟ exonerة جاهر Baab. because of the Lord.. it's called hiska. It's called Man request your contract for �مركrian. But you're if siid ka laftiis aad iska leh siid ka duuno meesha joogina cidii ugu dhaweeydo iyo halkii si qaraabada ah cidii ugu dhaweeyd baa iska leh bukaatanka waa asaas uu salaan ka sanamar kooshaqeeyo kadi baa kitaabadii ka qaaday saamuraynisa haddaba miyeyna xaraamahay wax soo shaqaynay xaraamta inuu yiraahoon nuwan ku ayaa sardil gaashe waxaana waan ku ka tabeen doona laakiin shantii sano oo tan sanad ee shaqeeyada markaas aan ku tabeenaya haddana waa ayay kitabada bana yaqa ka qadi wali isana yaqa yeelan oo xaqsatay laba loo ka qaybiya waxa allah wixii qabla adaa il kitabatii kitabada inta la gudinka hor ah waa sax baad adaa il kitabatii wixii aanu baadil oo abdonka waxaanu ma ان تامر خك تاول او ku suwan yahay oo ku inay ku socodiyo dad ku leedahay Sooma shurqiyamal xal digri ka taayntu weli waxi bixin laakiin waxii maalinkuu bixiya sadqoo facebook qonaya marka waxa leeyda kul musharidin qabla adaa al kitabati fa huwa sahih wa kullu shartin ba'da adaa al kitabati fa aa mid kale abdon kibelama tahay oo abdonka hadu ku jiraa waan qoray 15 sano kadib 15 kii sano dhibana sayso dhinso أبدان كان مكاتب في كتاب اليو السينية ورثيث السينية ورثيث السينية قال ماليو الحمد للأمر والمجتب أن لو كننسيه على دوشي السين عندنا ناكتيره الذي أمر خاص والاختلاف فيه خلافنا قصنين أن المكاتب والمكاتبك الموجد طموع عليه مرق ويل ويخلاف له كجر والسجر الذي لا اختلاف هو وتأكيد أطيوميهم ana maxaa qof aad nisyilta aad u ardoon oo bulmiid yahay aqtaqay xuraysiid u saadid fiiso bacdo khidmadii 10 sano tan sanad shaqadii kadib faidaa halka mar qalaasna sayid u sayidkiisa walaalada sayid ka saxta quxri qabla 10 sano tan 15 sano gaarin faana ma baqiyay calay wixii ku hadhay oo oo min khidmadii shaqadiisa dhawradaati sayid ku roosay suunadi wakaano walaa oo wuu leey sano xusuunadi nadii ki قال مري وحور في الرجلين من كو يشتري يشتري له شطيه على مخاطبه دون كتابه مخاطبكه اما كاد لو لا تسافر وين هذا سفري شرطني ان هذا سفري ولا تنك هذا غور ولا تخرج من ارض دولك هذا كبين الا باذن ادنك يمايانه فسال تاسن ليس شي من ذلك اكيدا بغير اذنك إذن انت فمحو كتابتك كتاب هذا تترتانك يد دي معناتها كو سمط walaa marigu xuri laysa maxu kitabati kitabadiisa tartulkaan fiis kuma soo nubi yadi qandisa inu faala haddu sanayo ama mukatabu mukatalku shayan soo idarika kamida wala yirfa sayiduhu sayidkiisa uu kariyano dalika arqada suldaani suldaanka walaa isu mukatabu mukatalku kuma sunan an yen ka xayno guursado walaa isaa fadanu safraana wa banaano walaa yaqadhu min ardi sayidihi sayid fiisa dhulkiisa an qaasir diyo marqas aw lan yastirgu yuu nasqiin waddalkaas waxa uu ku dhacay an arqajula ninku wuxuu دينار بقل دينار ninku wuxuu kaatib دينار donkisa ka tabeenaya 200 dinaar 100 dinaar oo ka tabeenaya wana 1000 dinaar kun dinaar oo sunnahay oo asarobnidaari ka فايستقو صداق مهروسينيو الذي مهر قاسو يجحف نقصامينيو او معنى دبروينيا اما بابينيا بما لي خوليسه ويكون وانه فيه مهر قحديثه وخا كدلليا عجزه الى كل ويكتبري عجزه. عجز عجزي سامخا خالزمي فيرضع مرخو كناقلا سيدي سيدكس عبدن خالو عبدو ياهي لا مال له ما له ونو سوانيب او انا سيدي سافد او سفر فتحنا الورقه وحقاري نجبو حلقي لو قبتي وقتي لو غايب من سوما مكان فليس ذلك الله ورقه صومه بنانو ولا على ذلك ارن كاسنا ما هاني مرخ ولا على ذلك كاتبه ارن كانو كلامو كتابون وذلك بيد سيده aan ka dhigay siidkiisa qancaan tiisa kusoo mayahay insha Allah uu doonaa diin la يعني fiidari kan qoweeshaadu doonay manac uu diiday yaacna sheekh rahimahu allah taala waxa uu tilmaamay yaa doon kale kitaabey ayaa waxa ku tiray bisharpi waan ku bixay laakin ma safar ka tarti ma gur san karti و هو كتابا داوان كبخايا او قعانتيد ان كوتتيرو قولاكاس واخبا كوبا كتابين اينا يا امارغو خرييه واخينو كلاسارنو حلكا مستر مضاف الى مفعولج بليده شنو سامدي مستر مضاف الى مفعولج وطممن يا مطممم مطممم ماذا كريا <تصفيق> لا يساء وحالي مستر مضاف الى فاعلي مطممم المفعولي تسوى بابي لكن تنو حالي مستر مضاف الى مفعولي او فمحوا كتابتك وحالة تلتيني يسو كتابة ما محوا قيء ومستر كتابتي المفعولي لا تيغي مستر مضاف الى مفعولي واصلة انت قد انا اخذها بدون الثمن هاي <تصفيق> waye allahumussalaamu alaykum hadaba mar qas waxaa weeyaan inoo maare wax u leeyaan kala qaadnaa kitaabada ma tabti karo adoonki haduu shuruud aan la galo wax kamida ka baxo sayidku qaadiga ha u geeyo maxaan tii qaadba waxa saaro oo kale ma jiro shuruud هذا المسألة السوشيالية يعني أن يحاول أن يكون كما يحيك تهدوه إله شرط يأسوه فسادة أو يا أمحي وأنه فسادة أو أمحي فسادة مركو بذوحي اللي أقوله هيا كتاب هذا كذب أي ما يشهدون من الكرام عنه لكن إنتمور الله يستعطى هيا مركو أصوه فسادة إياه هذا مركو يقول سنقر منا سفر كرور أمحي سيدك وجوانه كما يحيك للأبيدي نيموياني أما هون وشغل شرط أميمن وشريبه أبضون كم haddu seet ku qashaqdiya haddu na qashaqdiin boqol dinaar ka koobay sidiiyeedaba wayo wadab mu xoolo yahay ma qama bixi karo haddu markaa ku qitaalaya masalan 100 dinaar kun dinaar keliya oo haysa doonki kunki dinaar ba islaam u meher wadaya ka war oo abantu u sheesay in deeb abaanu noqo taas ka daran hadduu safarna sayidku xoolo rabeedey xoolo ma mashka waxya hadduu safarna isla oo safar kii kuum maqan macan baal qayaaba waqtigi lo qabteenay gaadhu taa tasna waa qald waxa ugu kam baahi ka dhigan tahay sadagtay sayidku والسلام بابوا ولاي المكاتب إذا أعتقار والله أعلم بسر الله و سبحانه و في المدى إن